أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد, لله الحمد, لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 ثم قشت قلوبكم ثم قشت قلوبكم ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر لما يتفجر لما يتفجر لما يتف فجّرنه الأنهار، وإن منها لما يشقق، وإن منها لما يشقق، وإن منها لما يشقق، فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يهبط من خشية الله، يهبط من خشية الله، يهبط من خشية الله ومن الله غافر لما تعملون تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها, بأمر ربها, بأمر ربها, بأمر ربها, بأمر ربها تدمر كل شيء بأم ربها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها، تدميرا فدمرناها, فدمرناها, فدمرناها, تدميرا فدمرناها, فدمرناها تدميرا، فدمرناها، فدمرناها، فدمرناها تدميرا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا وَدَمَّرْنَا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, عليهم وَلِكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إذا السماء شقت إذا السماء شقت إن شقت إن شقت وأذنت لربها وأذنت لربها وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وألقت ما فيها وألقت ما فيها, وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وححقت تكاد السماوات يتفطرن منه، يتفطرن منه، يتفطرن منه، يتفطرن منه، يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتنشق، وتنشق، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدى، وتخر الجبال هدى، وتخر الجبال هدى، هدى، هدى. وتخر الجبال هدا ويوم تشقق ويوم تشقق ويوم تشقق, تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا, تنزيلا تنزيلا تنزيلا ثم شققنا ثم شققنا ثم شققنا الأرض شققا ثم شققنا الأرض شققا ثم شققنا الأرض شققا. إقتربت الساعة وشق القمر وشق القمر القمر. وَأَنشَقَتِ السَّمَاءَ وانشقت, وَأَنشَقَتْ وَأَنشَقَتْ وَأَنشَقَتِ السَّمَاءَ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَاهِيَةٌ وَاهِيَةٌ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ فإذا شقت فإذا شقت السماء فكانت وردا فكانت وردا كدحان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 ف سلَ ف سلَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ سلَ فكان كل وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي يَنْسِفُهَا رَبِّي فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ينسفها, يَنْسِفُهَا رَبِّي يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا سيذرها قاعا صفصفا فيذرها قاعا صفصفا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا ولا امتا وانظر الى الهك الذي ظللت عليه عاكفا لا نحرقنه لا نحرقنه لا نحرقنه ثم لننسفنه ثم لننسفنه في اليم نسفنا لننسفنه لننسفنه لننسفنه لننسفنه لننسفنه لننسفنه لننسفنه لننسف إنه في <تصفيق> اليم نشآء فإذا النجوم طمّست، فإذا النجوم طمّست، فإذا النجوم طمّست، فإذا النجوم طمّست، طمّست،, طمست. طمست. النجوم طمست. طمست. طمست. وإذا السماء فرجت، وإذا السماء وإذا الجبال نصّفت، وإذا الجبال نصّفت، وإذا الجبال نصّفت، نصّفت، نصّفت. Tô, right, tô, right. <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كويت إذا الشمس كويت إذا الشمس كويت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت إن كدرت إن كدرت إن كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سويرت وإذا العشائر عطلت وإذا العش عطلت عطلت, عطلت عطلت عطلت عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت عطلت عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت سجرت وإذا حارس جرت بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما, والطارق وما أدراك ما الطارق وما, وما, وما أدراك ما وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس إن كل <سؤال> نفس حافظ إن كل نفس لَمْ عليها حافظ إن كل نفس لَمْ عليها حافظ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 يرميهن بحجاره من سجيل يرميهن بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول ويرسل الصاعقه فيصيب بها من فَي ويرسل الصاعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ثم اماته ثم اماته ثم اماته ثم اماته <الكس> كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت إذا دكت إذا دكت إذا دكت كلا إذا دكت الأرض دكت دكت دكت دكت دكت فإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ جَعَلَهُ دَكَّاءَ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَكَانَ وَعْدُ ربي حطى فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا, <تصفيق> دكا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا جَعَلَهُ دَكًّا جَعَلَهُ دَكًّا جَعَلَهُ, دكا جعله, دكا جعله, دكا جعله دكا أين يشرب الحب... بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها يفجرونها يفجرونها, يفجرونها, تفجيرا يفجرونها, تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا والأرض بعد ذلك دحها دحها دحها دحها دحها والارض وما طحها، والارض وما طحها، والارض وما طحها. فلا يعلم إذا بعثر إذا بعثر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور ما في الصدور ما ما في الصدور ما في الصدور ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا, ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه نزعناها مِنْ نزعناها ثم نزعناها ثم نزعناها ثم نزعناها منه نزعناها منه نزعناها نزعناها نزعناها ثم نزعناها إنه لأسيم كفور بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت ان فطرت ان فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا البحار فجرت تنزع الناس تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قعر تنزع تنزع تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قعر والله يقبض وما يبثه والله يقبض, ويبسط، والله يقبض, ويبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله الذي يرسل الرياح فتثير شحبا فتثير شحبا فيبصطه في السماء فيبصطه في السماء فيبصطه فيبصطه فيبصطه في السماء كيف يشاء فيبصطه في السماء كيف يشاء يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى فَتَكْوَى فَتَكْوَى فَتَكْوَى فَتَكْوَى فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ فتُكوا بها جباههم وجنوبهم وضورهم فتُكوا بها. فتكوى بها ogsåbe ha er er sarum fina om Fe ogåbe ha er er sårum finar Fe ogsåbe ha er er sarum fin إنه عالم بذات الصدور، إنه عالم بذات الصدور، إنه عالم بذات الصدور. او خلقا مما يكبر في صدوركم او خلقا مما يكبر مما يكبر في صدوركم او خلقا مما يكبر في صدوركم مما يكبر في صدوركم مما يكبر في صدوركم وربك عالم ما تكن صدورهم وربك عالم ما تكن صدورهم يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين بما في صدور العالمين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يرضعن أولادهن يرضعن أولادهن والوالدات يرضعن يرضعن يرضعن أولادهن يرضعن أولادهن يرضعن أولادهن يرضعن أولادهن, يرضعن أولادهن, يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أي يتم الرضاعة لمن أراد أي يتم الرضاعة ايتم أي المرضعه ايتم أي المرضعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضرالده بولدها ولا مولد عليه بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالاً عن تراضٍ منهم وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم, أولادكم, أولادكم, أولادكم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أن تسترضعوا أولادكم أن تسترضعوا تسترضعوا تسترضعوا أولادكم وإن أردتم أن تسترضعوا فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وَاتَّقُوا اللَّهَ عَلِمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأمهاتكم التي أرضعنكم التي أرضعنكم أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأخواتكم من الرضاع وأخواتكم من الرضاع. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تذهل كل مرضعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت تذهل كل مرضعة تذهل كل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه أن أرضعه أن أرضعه أن أرضعه فإن أرضعنا لكم. فإن أرضعنا لكم فإن أرضعنا لكم فآتون أجورهن وائتمروا بينكم بالمعروف وإن تعشرتم فسترضع له أخرى فسترضع له فسترضع له أخرى فسترضع فسترضع فسترضع فسترضع, فسترضع, فسترضع, فسترضع له أخرى فذلك يضرب الله الحق والباطل فام الزبد فاذهب جفاء فام الزبد فاذهب جفاء فيذهب فيذهب الزبد فاذهب جفاء على كل ضامر وعلى كل ضامر ضامر ضامر ضامر وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر ضامر ضامر ضامر أوك الذي مر على قريتي وهي خاوية على عروشها وهي خاوية عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها فك من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية, فهي خاوية فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد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 وَخَلَقَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ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 ربنا ولا تحمِلنا ما لا طاقَتَ لنا به ما لا طاقَتَ لنا به وعفُو عنا وفِر لنا وارحمنا وعفُو عنا أنت مولانا فصرنا على القوم الكافرين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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تساحون فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها من العيون. فمن منه اثنتا عينا، فمن منه اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا. ولو نشاء لطمسنا على أعولهم لطمسنا على أعولهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون فأنا يبصرون ولو لئذ دخلت جنة فقلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنتري أنا قل منكما لو ولدا فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم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 أَفَسِحْرٌ هَذَا أَفَسِحْرٌ هذا أَفَسِحْرٌ هذا لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَفَسِحْرٌ هذا أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون النَّاسَ السِّحْرَ يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين بباب لها روت ما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن فتن فَلَا تَكْفَرْ فَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزُوْجِهِ فَتَعْلَمُونَ <سؤال> <سؤال> <سؤال> منهما ما يفرقون به بين المرأ وزوجه ما يفرقون به بين المرأ وزوجه بين المرأ وزوجه بين المرأ وزوجه بين المرأ وزوجه, وزوجه, وزوجه, وزوجه, وزوجه, وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ي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 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا مُوسَىٰ مَا جئتم بِهِ السِّحْرُ إن الله, إن, الله إن, الله إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك وقلبو صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين نَرَبِّ وَهَارُونَ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلَا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها عونا موسى قال رب شرحي صدري قال رب شرحي صدري واسر لي أمري وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة, وحلو العقدة. وحلو العقدة. من لساني يفقه قولي.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 فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيل الموتى وهو على كل شيء قدير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 أليس ذلك بقادر اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى يومئذ اذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول له تسوى بهم لو تسوى بهم الارض تشوا بهم, الأرض بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا أَحَاطَ بهم أَحَاطَ بهم أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا أَحَاطَ بهم سُرَادِقُهَا أَحَاطَ بِهِمْ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا فَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مُّلَاقَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محيط بكل شيء محيط ألا إنه بكل شيء محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم, محيط. والله من ورائهم حتى إذا أخذت الأرض جُخر فها وزيّنت وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلاً أو نهاراً أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة، فجعلناها حصيدة، فجعلناها حصيدة كألم تون بالأمس، فجعلناها حصيدة، فجعلناها حصيدة كألم تون بالأمس، لذلك نفصل الآتى لقوم يتفكرون. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين حصيدا خامدين حصيدا خامدين حصيدا خامدين, حصيداً خامدين, حصيداً خامدين, حصيداً خامدين كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله قلنا يا نار كوني بردا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما بردا وسلاما بردا وسلاما, بردا وسلاما. كوني بردا وسلاما على إبراهيم سلام قولا من الرب الرحيم سلام قولا من الرحيم سلامه هي سلام هي حتى مطلع الفجر سلام سلام سلام هي حتى مطلع الفجر يريد الله أي يخفف عنكم يريد الله أي يخفف عنكم يريد الله أي يخفف عنكم أي يخفف عنكم أي يخفف عنكم أي يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك تخفيف. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الآن خفف الله عنكم. الآن خفف الله عنكم. وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعف. وعلم أن فيكم ضعف. فَسككَهُ الله فسََكْفيكَهُ الله فَسََكْفيكَهُ الله هُو السَّمع العليم فَسكفيكَهُ اللله فسكفيكَهُ الله فَسفيكَهُ الله هُو السَّمعُ العليم اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من ليقطع طرفه ليقطع طرفه ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم أو يكبتهم, يكبتهم فيقلبوا خائبين. وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الضالين لا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدا وشفاء هدا وشفاء واذا مرضت فهو فهو يشفين فهو يشفين, فهو يشفين. فهو يشفين. فهو يشفين. فهو يشفين. وشفاءلما في الصدور وشفاءلما في الصدور وشفاءلما في الصدور وهو دو ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث، والذي خبث، والذي خبث, والذي خبث, والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج يخرج من بين الصلب والترائب والترائب والترائب والترائب والترائب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب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 فإذا فرعت فانصب وإلى ربك فارغم الذي أحلن دار المقاومة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر ان لمس يضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله واتينا اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكره للعابدين Amen